أعود بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما.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 وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطِرَ فِيهَا فَفْسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَ